يا لذ طشامخه يا لذ طشامخه شاب خومات تقبل الذل محال تبقى ارض يا لا عنوان الرجال والزمان مهما عصفر حزوال ما تنكرها العواصف بالجبال نظل الثابت بعزم وإرادة وعلى حبك سيدي تريدي الشهادة يا ناتذل وتستيكين تبقى تصرح يا حسين ناتذل وتستيكين تبقى, تبقى تصرح يا حسين يا ناتذل قشامق بروح الجبال الراسفة صلفة وشديدة بعزم المائلي حسين وقعس المايل يتبقى تصرخ يا حسين يا لا تبقى شامخ يا لا تبقى شامخ يا داعي الشاكي يا بولي ما الشهيد ما جعوفك سيدي القطع الوري صار تنضل بقلب هالجلوحين وانت سيدها وملكها مو ما جعوفك سيدي ay istihala tubqa tamshi manhajak matil adala bil aqida wal yaqin tubqa tsurah ya husayn bil aqida wal yaqin tubqa tsurah ya husayn ya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 كلها فدو تروح لك يا ابن الزيتية <تصفيق> واحد مقطوعا ليدين دبط تصرخ يا حسين واحد مقطوعا ليدين دبط تصرخ يا حسين يا دبط شامقا بروح العقيدة الجبال الراسفة صلبو شديدة صرخ يا حسين يا لتبقى شامخة يا لتبقى شامخة يا لحب حسين علمها الإبار وعنوفة والتضحية والكبرياء خطة تسمح حسين من فيض الدماء تبقى تمشو تزحى في كربلاء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 نبقى زمن المالين تبقى تصرخ يا حسين يالا تبقى شامخان يالا تبقى شامخان يا امام المهدي يا سيد العصور يمت تظهر سيدي طال الامور صابرين ونبقى شخصك ننتظر ونظهورك احنا رخصنا العمور يمت تصرخ سيدي نور الامامة يا شمس ما تنهجف يوم الغمامة يا لوي الثائرين تبقى تشرح يا حسين يا لوي الثائرين تبقى تصرخ يا حسين <تصفيق> يا دبقى شامقا بروح العقيدة الجبال الراسفة صلبو شديدة الاخراج والهندسة الصوتية قيصر الغراوي ومحمد الغراوي بصوت الرادود الحسيني محمد الهاشم الكلمات للشعر الحسيني منهل الانصاري